يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ اللَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَاءً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 فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطَعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن مَّآءٍ فَلَا أُقُسِمُ بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِا لَقادِرون عَ أَنُّ بَدّلَ خَيْرًَا مِنهُم وَمَا نَحنُ بِمَسْبوقين فَذَرْهُم يَخُضُ وَلعببُ حتىََّ يُلَاقُ يَومَهُم الذي وَعددُون